الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله يا جمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على نهزه لبايا الندين أما بعد فقد تقدم معنا في النجس الماضي أن مسائل الظهام تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم بلوى بها وكثرة السؤال عن أحكامها وقد بينا أن العلماء رحمهم الله منهم من يذكر مسائل الإتلاف بعد مسائل الضمان فلما كان بعد مسائل الغصر فلما كان الغصر يوجد الضمان ناسب أن تذكر مسائل الإتلاف لأنها تشترك مع الغصر لقولها توجد الضمان ذكرنا المدك الناضي أن الإثلاف يكون على صورة التبذير وصورة المباشرة وبيّننا إثلاف الشخص للأشياء بنفسه كان يفلف الشيء أو يفلف المنافع الموجودة فيه سواء مقع الإثلاف بكل الشيء أو بعض وبيّننا أن الشريعة أو على من اعتدى على أموال الناس أن يضمن ما جنت يداه وأنه يطالب بدفع ما ترتب بدفع قيمة الأضرار المترتبة على اعتداره فيشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حصول الضرر بالسببية وحصول الضرر بالسببية ذكر من أنثبته ستحة القفط كما ذكرنا. وفتح الباب وحمل الوشاة. هذا على القول بأن التضمين هنا من سدبية مؤثرة في المباشرة. وبينا خلاف الغلماء رحمه الله بهذه المثالة. اليوم عندنا مسألة ربط الزابة في الطريق الضير. قبل ديان هذه المسألة وما يتبعها من المسائل ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد أن توفرها في الضمان وهذه الثلاثة الأمور كالآتف أولا وجود الاعتداء وثانيا أن يتركض على الاعتداء ضرر وثالثا أن توجد شببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر ومن هنا عندنا اعتداء وعندنا ضرر الذي هو أثر الاعتداء وسببية الرابطة بين الاعتداء وزيما ضرر أما الاعتداء فيشلم ستة صور الصورة الأولى الإهمان والثانية التقصير والثالثة مجاوزة الحذر والرابعة أدم التحرد والخانصة العنف والثالثة الخطأ هذه ستة جهاز فيوصف فيها الشخص في كونه معتدين قولنا الإهمان إذا حصل الضرر مترتبا على الإهمان فالمهم يتحمل مسؤولية ذلك الضرر وكذلك بالنسبة لبقية الصور لكن نريد أنثلة على الإهنال الموجد الضمان الإهنال يعني إما أن يقع في الأشخاص وإما أن يقع في الأموال الإهنال في الأشخاص مثلا لو أنه رأت مؤبعة مثلا أربعة كانت تربع صبيا فأهنل ولم تفقه تسقيه ولم تقم على إرضاع الحسامات هذا إهمال في القيام ذو رجبها ومسؤوليتها التي تحملتها لو أن هذه المربعة حمر هذا الصبي أو الخدام أو الخادم أخذ الصبي ووضعه بجوار نار كثر رضيع وضع لجوار في النور نار أو وضع لجوار ذلك ولا حاجة لها فدبى وفقط هذا إهنال بالسببين صحيح أنه سقط لفعله باشر الصديق الذهاب للحضرة واحترق من النار وباشر الذهاب للحضرة وفقط ومات أو باشر الذهاب إلى الشرف وفقط منه سماء أو باشر الذهاب إلى شفحة الخزان وفقط فيها ومات لكن كون هذه الففحة موجودة في هذا الموضوع وكون التنور موجودا في هذا الموضوع يتفذل لمن يخلم الصبي أن لا يتفذل دون أن يكون بجواره ودون أن نضلق هذه المنافذ الموجدة للضرق فإذا هذا التهنال سبب في الضمان لأنه نشأ الضرر عنه والصبي لا يعقل فأصبح تمباشرةه صافقة وأصبح أن الوضع فيه الموعد يحمل المسلمين ولذلك قالوا لو أن الراعة نامت لجواله ربيعا وانقلبت عليه في النهل وقتلت وهذا يقع أن المرأة الموضعية كنت شاهدها وهو ربيع ثم في النهل تنقلب عليه فيموت هذا قتل خطأ لكن فيه نوع إهنان ويكون فيه منشأ منجهة الإهنان هذا النصف لضمان الأشهر إهنان موجد بالضمان في الأشهر طب يوجد الإهنان الضمان في الأموال مثلا حينما تكون هناك مواد كامة أو ضارة ويحملها شخص وحملها له طريقة معينة أو ينظر أن تقفل الآلات الأوعية التي فيها هذه المواد فلن نقفلها فلن ينظر ولن يقوم بتحفر حذها لأولياء ويقوم بتحفر فيها من ذرها هذا الجهنان يجب المسؤولية عن جميع الأضرار المتركبة عليهم كذلك الإهنال في البناء الإهنال في النجارة والحدادة والنهن في, في الطب كل هذه الأمور إذا رقع فيها إهنال فإن المهمل يتحمل المسؤولي عن ضرور المتركب على ذلك من ربط في الطريق هذا إهنال لأن الطريق الضيط ليس موقع عند الرب لربط الذاته ولذلك تقيدهم يصنّح رحمه الله بالضيّد واختلّف الطريق الفسيح فلو أنّ شخصاً كانت معه ناقة أو بهينة فرغطها في طريق ضيّد فجاء شخص ينشي فعثر بخذها وفقط فانكسرت يده أو حصل الضرب عليه لو كان عندنا شيء فانكسر وفقط فانكسر, فانكسر فإنّه يتخلّل المسؤولية عن هذا الضرب القليل لأن هذا الموضع ليس بموضع من ربط الضرر من أن صورة الرقم توجب الضرر غالباً وتفضي إليه لأن مثل هذه البهان إذا ربطت في هذا الموضع فإنها توجد الضرر حتى ولو كان بركازها الذي ترضط له وسد الذي ترضط له لو ضربه بمقصد الطريق فالضرر بإنسان أو بسيارة أو بغير فإنه يتحمل أن يشوي عن هذا لكن لو أنه أخذ بهيمة وربطها في طحا فجاء شخص ومر على حذها وفقب يكون التقصير من الشخص وليس مما ربط وليس هذا المنزع متعين لأن يسلكه الشخص فلما أراد أن يسلك تعين عليه أن يتحفظ وحينئذ لا يكون كالصورة الأولى التي ضيق فيها على الناس وكانوا ضرروا فيها بسبب وجود هذا الإهناد من صاحب الزاد ومرض القذاتة في طريق ضيق قال دفعوا العلماء فلا يضمن إذا كان في طريق فسيح لأن هناك قاعدة عند العلماء في أن مفاهيم الصفات في المتون معتبرة من أهل العلم في المتون الفقية من يعتبر مفهوم الصفة فهنا لما قال طريق ضيق نفهم أنه إذا كان الطريق واسع فإنه لا يؤمن فتتفرع على هذه المسألة ما يقع الآن في زماننا في القديم أقول ربط لكن السيارة الآن في الزماننا لو جاء وطفل بها ضغيرا ضيقا يسوقه الناس فترتب عليه ضرر عن الناس في أرواحها أو ترتب عليه ضرر في ممتلكاتهم أروا أغراضهم وحوائدهم فإنه يتحمل نسيئي عن هذا الضيء لأن هذا الموضع ليس بموضع يقاف كما أن الطريق الضيء ليس بموضع رب للدابة قال رحمه الله ومر بقى دابته في طريق بجر فعثر به إنسان هنا اجتماع السبدية والمباشرة صحيح أن العفر وقع بمشي الشخص وهو ببشرة النشي في هذا الموضع وفقط لكن وجود هذه الدارة و هذا في هذا الموضع و هذا الوجه موجب بالضمان السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان التقصير فتباطن هذه الصورة صورة التقصير والتقصير هو نوع من الإهنان لكن ينطرق بين التقصير والإهنان أن التقصير غار يكون في الأشياء التي لها حدود معين ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أسم الموجوب فين تقص منه فإذا تفصر ألزم بعاقبة تقصيره من أنثلة ذلك في دماننا إذا كان الشيء مما يغضر فلم يغضر إذا كان الشيء مما يغضر فلم يغضر يعني مثلا شخص وضع مالا في موضعه وعنده محل مؤتمر فيه على أمالات الناس فالذي جرى في الضر أنه هذا الموضع تقصر في قصر أو تركه مفتوحه هذا إهمال من وجه وتقطير من وجه فالتقطير نوع من الإهمال لكنه يخطط الأشياء التي لها ضوار معينة مثلا مثل السيارات الموجودة الآن في الزمان هنا لو, لو أنه أخذ سيارة كجرة من شخص شرس يتوهي أمانا لكن جغل عن السيارة في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء إما من جهة غيار ضيوتها أو تفطولها فنم يتفقدها ولم يكشف على شيء من الباب حتى ثلاث أو تعرض سياه الثلاث لكل ثلاث لأن هذا نوع من الإهناء إهناء من وجود وتقصير من وجود في يرثب الضمان مجاوز التفحث وهو السبب الثالث مجاوز التفحث مثل التقصير يكون في الأشياء المحددة وهو عكسك فالتقصير أقل والمجاوزة أكثر فالمجاوزة تقع في الأموال وتقع في الأشهار ذكر الظلماء رحمه الله في القديم كما سبقوا في الإشارة إليه في باب الإيجارة الطبيب إذا جاوز الحدود المعتبر عند أهل الصنعة في زمانا لأن العمل العملية تنجراحية لأهل حديد معينة فجاوز الحد المعتبر عند أهل في قطع عدم أو في دواء أو في جرعة الدواء وقد استخدمينه مثلاً مرتين وهو يستخدم مرة واحد أو جرعة الدواء يدلي إلى الإبنام فإذا وصلت إلى حد معين فلم يحلط وجاوز هذا حد كل هذه الأمور توجد الضمان في الأشخاص كذلك أيضاً يقع تقع مجاوزة في الحد في المتلكات والأموال مثلاً مصاعر لها عدد معين في الحمولة لأنها ركبة فيها أشخاص أكثر عدداً ففقطت وقتلت فهذه الزيادة مجاوزة للحذر ليتحملون مسؤولية أنفسهم ما يكون مالك الوصف المسؤول كذلك لو أن شخص أعطى سيارته لآخر يعمل بها أو يسوقها ويؤذرها للناس فأركض فيها حمولة زائدة حتى تلفت السيارة أو تسبب ذلك في حادث أو ضرر مثل شيء مجاوزة في المواضح المخصصة من المتلكات فيضع فيها فوق الطاقة المحدودة لجاوز الحد الاستعمال استعمال الأشياء الخطرة كل شيء له ضابط عند أهل العرف أو عند أهل الصنعة أو أهل النهنة إن كان من الصلائع والنهن إذا جاوز فيه الشخص ذلك الحد فإنه يضمن ويدحم المسؤولي أن ترتب على ذلك المجرس أما عدم الاحترام وهي الصورة الرابعة الضمان عدم الاحتراف أن لا يتعاطى الشخص أسباب التحقق من الضرب وهذا طبعا ينقع في الأشراع الخطرة فإذا كان الشخص أمامه خطرة وعليها تعليمات معينة عند مغوله بها أو عند تخطيه لها فجاود الحد واقترب من مكان كان خطر يتحمل مسجدية نفسه ولا يضمن لو تلف حالك أو تلف شيء من أعضائك لانه بنجاردته ل ل لعدم الاهتراء وعدم توقيه تحمل المسؤوليه النفسي كذلك المواضيع المحليه مثل هنا من عندنا الاهتراء منها ومن عدم دخولها اقترب منها يتحمل المسؤوليه ذاته اما النوع الخامس وهو العنف والخطأ السادس الخطا فهو يرى يقع في نفس الاشياء التي تقدمها فمن قصد الضرر بهذه الأشياء المتقدمة فهو متعمل ومن وقعت منه هذه الأشياء عفياً دون قصد ودون تعمل فإنه مخطط وحين إذن العمد يوجد الضمان كشخص أحرق تكاب غيره ما كله إذن وهكذا لو أخطأ فسقطت النار من يده وأحرقت فراشاً أو أحرقت ارضا فإننا نقول أنت ظام فإذا انقصدت فكنت متعمدا أو متقصد الفرق بين العمد والخطأ أن العمد يوجد العقوبة وأما الخطأ فإنه يوجد الضمان راحته وقد تقدم بيان ذلك كل هذه الصورة الحقيقة أثاث في الضمان والمصنف رحمه الله أشارت صورة ربق الجاهزة للصورة الأولى وهي صورة الإهنان وكما أنها تقع في الشيوانات فإنها تقع في هذه الشيوانات قال رحمه الله وإن ربط جافة بطريق ضيق فعثر به إنسان ظليل قال حثر به إنسان ليس يشترط أن يحذر بإنسان. كل ما يتركب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهنال من درس أنه يتحمل لكن ذكر عثر به إنسان فالإنسان غالب يكون نعفظ ويتحفظ فإذا كان يضمن من يعتبر ويتحفظ من باب أولى أن يضمن إذا تسبب ضرر من غير الإنسان في وجود هذه الزابة في وقتها نعم كالكلب, كالكلب العقور لمن دخل غيته من إذنه العقور الكلب فرمضان الله هو حيوان المعروف والعقور هو الذي يحفظ الناس ويهجن عليه ويؤديه ويضره ربما قتل فالكلب العقور هو المعتبئ على الناس وأصل العقور في رغبة العرب الحبث يقال عقر الشيء إذا منعه وحبثه فالكلب العقور هو الذي يحلس الناس لأنه لهجه على الناس ويعتدي عليهم ووصفه بهذا الروس هذا النوع من الكلام أكرم الله مأمور بقتله فالكلب يأصل حيث عن ربب الناس او ويعبهم يقتلهم أو يمنعهم من سلوك الطريق ولن تكون ويكون نوبع منذوف لشخص فإنه يقتل وأمر بالسلام بقتله ويجوز قتله في حل وحرم وهو من ظني مقودنا بقتله دفعا للمستدة الأعظم والكلب العقور في الأصل لا يجوز بشخص يقتل الكلب الذي يعدده على لا يجوز لأحدا يقتنيه لأنه لما يقتنيه يخالح النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالقتل النبي يريد قتله وهذا يريد استلقائه فإذا أدخل حلبا عقورا عنده في بيته فقد أذن للحلب بالإضرار والإفتاد وحين يريد أن يتحمل كنا يترفق على هذا الحلب العقور من ضر لكن إذا أذن لشخص بالدفور في فقام كل عرضه لتحمل المسؤولية هذا العرض وكل ما شعره أن هذه العرضة أطلخة رجل المعروب أو أطلخة يده وضمنا نفس الديه عن التفصيل في باب الضمار في نسائل البيانة لكن لو أن بشخص يضمن إذا أذن للشخص بجهول في بيديه فإذا كان الشخص سارئا او هجم على البيت بدون إذن وابتلاها الله بكلب العكور فهذا لا يبنى هجم لانه بدخول الى هذا الموضع فقط اصفنا جمعه وحينها إذن الله الحمد قال لنا الابنى فإذا اذن لأحد بالدخول الى مزرعة والمزرعة فيها كلب العكور او اذن لأحد بالدخول في بيته والبيت في كلب العكور وانا فإذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائب يعني إذا طال عنه شخص هجم عليه جفده على من يشع ضرر على التصيب الذي سنذكره إن شاءه فالكلب العطور يضرب الراحل منهم ويضرب أعضائهم وأمني رضو قسره دفعني هذا الضرر فإذا حذبه الشخص وخال في الشرع بحذره وإنخاله إلى ملكه وأذن الشخص الدخولي مداره فالعطله او قتله فإن يجب عليه ضمانه ضغيت نسألة ثانية لو ان هذا الكلب العقوب اضرب الناس بجوار بيه فقال رحمه الله او عطره خارج منزله او عطره خارج منزله لما جاء بكلب العقوب وحجبا وقطعناه جعله بجوار بيه فمر ما رف عطره لانه يضمن ان ما اخذه حكمه لأن هذه المخافة القيام عن الحرب العقور تيجي بالضمان وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما ينشأ عن هذا الحرب العقور من أجيئة وضعها قال رحمه الله تعالى وما أنت في البهيمة من الزرع ليلا ومنهم ضاحبها وعكسه النهار بعد أن شرع رحمه الله من التسبب في إبرار الشخص نفسه لفتشه للعصور أو للمحبوس من الدواب المنهكة كما ستتقدم أو فتحه للباب أو خله للوكال في السببية عن طريق البهائن فذلك الصورة الكبر عقلها وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهجم ويضرب أراح النار شرعة السببية عن طريق البهائن إذا أضرر في الأموال فأصبح من الشخص يضرب نفسه أو يضر بالحيوان بوارط الحيوان وإذا أضرر بالحيوان ثم يضر بعواح الناس مثل كبه العقوب أو يضر بمنتلكاتهم فمثل لها في البهائن إلى أسلحت أموال الناس من كان عنده ذهائن كالإذن أو الضطر او الغنى ودخلت هذه الذهائن إلى بيتان شخص فأكلت ذرعه وأصددته فلا يخلو هذا الإستاذ من حالتين الحالة الأولى أن يقع بالليل والحالة الثانية أن يقع بالنهار فإذا وقع في بالنهار فإن صاحب الذهينة لا يتحمل النسؤولية وإن وقع الإستاذ بالليل فإن صاحب الذهائم يتحمل النسؤولية عند الذهائم وما أفتدت من الضرم والأصل في هذا التحرير كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما على نبيه مصراته السلام في حكم نشر قضية نشر الغنم في الليل فأوجب كل من داود وسليمان الضمان لكن داوود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع الغنب وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي فتت فكل من داوود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الزرع لكن اختلفوا بذيذية التضميم ذكرنا أن هذه الحاجة رجل كان له غنب فخرجت للليل ووضعت زرعاً لشخص فأكلت ذلك الزرع فلما أسدت اختصموا إلى جاوود عليه السلام فنظر جاوود عليه السلام فوجد أن قيمة الزرع الذي تلف تعادل قيمة الغنم فقدى عليه السلام أن صاحب الزرع يملك الغنم شكمه الصحيح وما ظنم عليه على نبيه نصاره السلام بحكم بالعدل لكن يقولون هناك حكم يكون فيه الاجتهاد وهناك ما هو أصور جنوب فداود عليه السلام حكم من حيث الأصر بحكم هو من حيث العدل فصائب الزرع لما فسد زرعه وقيمته مثلا ألف ريال الغلم قيمة ألف ريال فلما حكم لأن الغلم يصاحب الزرع نظر من صاحب الغلم نظر من صاحب الزرع هذا من حيث حكم داود لكن سليمان قال لو كنت قابما في ذلك لأمرت صاحب الغنم أن يأخذ الزرع وينميه حتى يعود كما كان ويأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بشديدها وصوفها حتى ينمي ذلك له زرع ويرجع كل إلى ماه فأسم الله على حكم سليمان لأن حكم سليمان أبقى بيد كماهيه فأبقى لصاحب الزرع الزرعه وأبقى لصاحب الغمم الغمم ولذلك أسمى الله عن هذا الحكم وقال فهناها سليمان وكل من آتينا حكم وإنه هذا الاثنين فاتتنى إبراهيم النخايد رحمه الله يقول لولا هذه الآية لأشرقت على المجتهدين يعني لأشرقت على العلمات والمجتهدين الذين يشتهدون في الأحكمة الثقيم لأن الله أسمع على الاثنين وقال وكل من آتينا حكم وإنها. فدل على أن الاشتهاد فيه سعر مدى أن الإنسان يحرى الحق ويريد فلا تثريب عليه ورخة غيره مدى أنه عنده جليل عنده جليلا وفجه ظاهر القرآن أن الغلم إذا نفشك في الليل يجب رمانه ولذلك داود حكم بضمان الغرب وسليمان حكم بضمان الغرب فالكل متبق على أن الغلم إذا رعت في الليل فإنه يتحلم صاحبه المسؤولية لكن النهار جاء في حديث البراء بن عازم صلى الله عنه وعقضاه كانت له بناقة ضارئة واعتدت على مالا لأنصاري فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بضغانها وقضى أن نحفظ الحوائط ليلا أن نحفظ الحوائط النهارا على أصحابها وشفظ الدوار ليلا على أهلها فدل على أن الدوار في النيل يحفظها أهلها وأما في النهار فبحوائف يحفظها أهلها والبساطين يحفظها أهلها. يقول العلماء في النص على ذلك العلم القدامة رحمه الله قال هذا الصحيح لأن مصاحب الزرق في النهار موجود داخل الزرق لذلك تحمى المسؤولية المخابضة عن الزرق لكن في الميل يأوي إلى فراشه ويركعه والغنب في الميل حادثا تسكن فكل ما تترك هذا مهن من ونعمل من التبريد ولذلك هذبنا الضمام من هذا الرسل وعلى هذا يفرق في الدوار لنكون يهدف في الليل أو في النهار وهذا لأرهب الجمهور هناك من الظلماء من قال البغينة لا ضمام حما أكدفت والخاصة جرس واحتجوا لقوله عليه الصلاة والسلام العجماء وجبار وقوله عليه الصلاة والسلام العجماء وجبار كما في الصحيحين يدل الجبار بمعنى هذر وإذا كان العجماء كانت العجماء هدف فمعنى أنه لا تتلفه وما تتسبب من الأضرار فإنه هدف لا يدي الضمان والواقع ان هذا الحديث لا يعارض ما بالفرماس لأن القاعدة لا تعارض بين عم وخلص فالعجماء فالبهاي سمى عجماء لأنها عجمى كلامها ما تفهم كلاما لا كان بهين بهينة لأنها أذهنت والإذان الشيء المبهم المجهول. ما اضغط عن تفهم بلغتها ولا كمانا فالعجماء يعني بهينة ومراف بقوله يعني ما يكون منها من هدف ظاهر الحديث ان كل ما يكون من جناية هدف لكن ما جاء حديث البراء وأيبه ظاهر الكتاب خطصنا عموم الحديث بالسنة بمشتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقائد فيما هو معلوم لا تعارو بين عاما وخاف فنقول إن العجماء هي جبار ما لم يكن هناك حالة الإفساد للزرور فإنها مستثنة من النصف إلى وقع الإستاذ بالليل دون النهار إلا أن كنت لك قرب ما تثلفه عادة إنها مستثنة البهيمة لقرب ما تثلفه عادة هذه الصورة الحقيقة استثناها بعمر عندما حالة يجب فيها الضمان ما تتلفه الضهينة وحالة لا يجب فيها الضمان قلنا إذا وقع الاثلاث ثلاثين ودف الضمان وإذا وقع الاثلاثين نهار فلا الضمان قال المصنف رحمه الله إلا أن ترثم لقرب ما تتلفه عادة فيه. لهذا أمسنا منها لو دخل في المسلم القديم وقرد طبق لأنزلان لكن في القديم قالوا لو جاء لي ودخل بها إلى الصف و... أو دخل بها إلى موضع في أطفال الصغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبضر فقتلت الناقة صبياً أو عبرت صبياً أو أكلفت ماناً أرسلت بقرب ما تتلفه عادة يعني في الحالة لو تريد نزل هذه الدافر لجوار هؤلاء الأطفال غالباً أن يحصل الضرب وارفقهم للغالب قالوا فاكلموا لما قصر في ربطها وحفظها إلا أن تقفل والإرسال مجد أن يعقلها فالخرج ما لو عقلها فلو عقلها وجاء صبي وقرض يقول منها فعظت أو جاء شخص وقترب منها فعظت في عيد المقترب هو الذي يتحمل السيئ لكن إذا أرسلت وحفظت فإنه لا إهنان من صاحبها ولا ضمان عنه فيما ينتردت أنا ذلك لكن لو أرسلت وتركت لجمال طعام دخل السوق والسوق مليء بمثلا أطعمه ثم ذهب إلى تبرط وذهب يقضي إلى الحاجة فذهبت إلى رأسنا فأرسلت أرسلت لقرب ما تترفوه حاجته ولذلك لا يمكن في, في هذا لأن الإخضاع هذا يصمونها السببية المفتية إلى الضرر لأننا لا نشك أن تركها مرسمة سيفضي بالضرر وأنه سيؤدي إلى الضرر إحيانا يجب عليها ضمام ما يرتب على هذا الأشهال المضرر وإن كانت فيه لغاكب أو طائب أو سائق ومن جنايتها لنخدمها لنمؤنطئها هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدم المسابل المتقدمة تضمن فيها البهينة بالملكية لأن يد يدك يد ملكية فأنت ظالم لأنك مالك لكن الآن المسابل الآثية مبنية على قيادة البهينة وهذا يقع في الإبل تركبها الشخص أو بقية الضوء التي تقفل فلو ركب بعيرا وقاد هذا البعير إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجد الضمان عن القائد وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليه إلا كان هو الذي ربه إلى الخلف مثالا لو قاد البعير حتى دخل إلى موضعه فأفتد بدخوله فإن الذي قاد البعير ودفعه بالدخول هو الراكب والقائد والقائد يتحكم بجنان البعير فلما أطلق له العلم وأدخله في هذا الموضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر فحينئذن البعيد مباشر والقائد متسبب في ذنبه الضمان يسقط الضمان على البعيد بشيء ما يزمن لكن يزمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى من الضرر وأفضائه فحينئذ ينزل عليه الضمان لكن لو أنه يسير ثم وقفه او أسوقه البعيد ثم قام الزعيد ورفض فوجناً من مرائيه وقتله أو قضى هل هذا الوقت يعني لما الجمح الزعيد ورفض هل هو بفعل القائد اللي بجعله الزعيد بفعل البعيد الأجناء الجغال فيما إذن يسكب ولا ضرع لكن لما كان هناك قائد ضوء وأفض الضرع بهذا القياد يتحمي من أنزلتي الآن السيارة السيارة لو كان لقودها وحدث الضرب ومقدم السيارة فدهج لا قد الله أو أتلف سيارة أخرى أو أتلف حائقا أو فعل أي ضرب يتجن أن هذه القيادة يتحمل المسوسين من المقدمين مؤخر السيارة لو جاءه شخص من ورائه وضربه وصدن فيه يكون المتحمل المسوسين من في الخلف لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعيرة إلى الخلف إذا ردها إلى الخلف يرنب لكن إذا وقع الإثلاف بالمقدم فإنه لا يضمن ولا يضمن إذا جاءه شخص من رأيه وأضرده لكن لأنه أوقف في الموضع لا سوقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلقه هل يضمن؟ مثلا طريق سادم ثالث وأوقف السيارة بهذا الطريق وهو يعني أنه طريق سادم ثالث لا شبه من السدلية ليس ما ذكرنا في ربط الظهينة في داخل الطريقة الضيئة فمثل هذه النساء كلها مفرعة على النساء المتقدم إن وقع الإسلاف ومنقدم الدابة فإنه لا يؤمن وإن وقع الإسلاف ومؤخرها فيه فرصيح إن كان حملها على وجود وكان الإسلاف المؤخرة بالدحريف منه وإثارة ظنه وإن لم يشبكها وجمشت الدابة وروفقت دريسها فإنه لا ضمان عليه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجمى والجبار وإنما إذنناه الضمان حينما أثلثت لمقدمها لأنه كان متسددا في قيادتها وذفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامه لا فلو أنها أثلثت في منطقتها يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة هذه من أنت لك عند ظلنا الله لو برك الزئيل يعني شيء شكسار طبعا إذا برك حدث الأفلقات البيت بالوفاق هو يضقط على الشوي ذات البيت. نحن ذكرنا أنه يضمن إذا كان على البعيد شخص يضمن إذا كان بالمقدمة طبعا إذا برك يضمنه لما يضمن طبعا إذا بركه كان ضامن ألا لو برك من نفسه بخالها ألا ألا ألا ألا ألا لأن النبي الطلاع الدنيا قال أجمع جبار أمرها النسيح فبرك فلما درك قتل شيئاً أفتد شيئاً رأى شيئاً تحته فأمرها النسيح فبرك فحيني لموقع دولكم كيف نزعيه لا نزعيه الشخص النسي لكن لو أنه أمر الدعير بالقول قلنا نحن ليضمن إلا كان بمقدم الدعير ولا يضمن إلا كان بمعاخرين لو كان على الدعير شخصان راكدان على الدعير وَأَثْلَفَ الْبَعِيرُ بِالْمُقَدَّنِهِ من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة؟ أو يضمن الذي وراءه؟ أو الإثنان؟ الوضع يضمن الذي في المقدمة لكن لو ضرر يضمن الإثنان لا. لأنه لم لا حصل الضروب لما تعرض العلماء أن القسل وقع على ضرر على قسل بقتلها أو على بهيمة وماذا؟ قالوا لأنه وقع القسل باستقبل ولم يقع لقضية البروك وحيدة فالكل مشتركون في اكتفض فيضمن أن جذبه في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان على الجنة وهذا الذي جعل ذاغة العنماء يجعل الضمان في حال البروك بمنقصص على الرافع الذين تفصيله لأنه يرى الانتفاد وقع باكتفض والأرضية من يبروك ولا يبروك كونه تسبب في البروك أو عدمي ما الذي تأثيره لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإذهاق ثقل الضعير مع الشخص الراتف عليه ولذلك فصل في الأحكام يدين أن يتبه المقدمة يدين أن يتبه المؤخرة قويته على هذا التفصيل وباقي جنايتها جنايتها هجر وقتل الصالع عليه وكثم الزمار وصليب وعنيت ذهب وفضة وعنيت غير محترم قال الله تعالى وباقي ثنايتها هدف وباقي ثنايتها يعني باقي ثناية جهيمة هدف والهدف الذي لا ضمانه فيه وعلى هذا استثنى الصور التي ذكرناها لوجوده السببية وأنفرة ويبقى ما أداعه تحت عمومه المقر مرارب أفرصول الله ومع شلت العجماء جبار ومن أهم الحلم رحمه الله من خالح الجنهور وقال لا يصفت من البهيمة إلا جرفها بقوله في رواية والعجماء جرحها جدا فرأى أن الذي يصفت هو أبيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال فإنهم يجب الضمان مطلقا بالصحيح من هذا كهناه من التصفيل لكبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم ونخصص ما الكتاب بتخصيصه او بل الشرف على تخصيصه للموجود السببية المعثرة ختابكم الله رضي الله الشيخ وضارة الله فيكم ونفع الله بالعلم هذا التائج يقول رضي الله الشيخ أساطم الى مسألة السببية والمباشرة فلو يجتمعات المساطم ثم هل يؤدى الاجتماع السببية والمباشرة مع الديه؟ بسم الله للذات والصلاة والسلام على خير الخلق الآن وعلى آله وصحبه ومعنا ما بعد فقد ذكرنا أن الثددية والمباشرة تجتمع من أنثلتها في الأرواح قلنا أن يختر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها الحذر مباشرة الثددية ورمي الشخص في البئر مباشرة هذا الشخص الذي مات مات بسكتوت في البئر والسرع البئر اشتفرها مالكها والذي باثر القتل وابدفر هو الشخص الثاني للأول فيجب الضمان على الثاني للأول ولذلك قالوا إذا اجتمعت السببية والمباشرة فطأت السببية وأعطي الحكم للمباشرة وبعضهم يقول إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية قدمت المباشرة على السببية لأنثرة هذا لو أن شخصا وضع سكينا في الموضع فجاء شخص وأخذها وقعها الدماء وقتل ونشه بها فمن القتل وقع بمباشرة الشخص ففي وجود السكين في هذا الموضع سبب لأنه يسر القتل لكنه لم يفعل إلى القصر المباشرة بخلافنا الى فتح الباب فخرجت منه البابة او خرجت منه شيء فأذلك ان هذا يفضي الى الضرب غالبا ولذلك السببية تثبت بشطء ان يكون المباشرة تقبل الاسمان تقدل ان تثند اليها وهنا السببية طائقا او الشرق كما في قولي عبدالله الدئر جبار الدئر جبار يظن على ان من حفر الشفر لا يبدأ ان لو نظر حذر يبغى وجع شخص وثق فيها ما نضمن صحه بنت انا اللي سنقل بئر الجدار في انذارات هذه الزناين اللي حفر لعماره فجاء شفت فقط في هذه الحفر لا ضمان عليها لكن لو جرى العرف أن هذه الحفر يوضع عليها حاله ويوضع انها فساء فاهمل كان الضمان من جهه الاهمال لأن الناس اعتادت أن هذه الفضر مدهون عن إعادة من الذهاب واعتادوا ذلك رواعيهم فأسلدت من الحافظة إلى من يقوم للحفظ فقطصروا ذلك في ذلك العاقة للتقصير نسألت الاجتماع على السببية قلنا تقدمت المباشرة على السببية في بعض الأحيان يشرق بين السببية والمباشرة نثان لو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطه وجاء الثاني وسكب مثلا بن زين علم وجاء الثالث وأوقد النار فالذي أوقد النار بشر قتل لكن من الذي سكب النار بحين عن اشتعاد سكبية مفضية للهلاك ومن الذي رضى حين لو كان غير بقض ونصر رضى تعاطى أسرار منها جادت فتطفح السببية هو المباشرة ويكون الدنيا بمثابة القاطمة الراحل هنا اجتنعى السببية هو المباشرة وكذلك أيضا ربما تكون من المقره الثاني من السعار تكون السببية منفردة في الصورة التي تركناها وتكون السببية الاجتمعة والمباشرة الاجتمع تكون السببية الاجتمع لو أنه أشخاصا أشرف المزرعة فالذين أشرفوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود وأربعة أشعر المزر وأربعة نقل النار من أجزاء فهذا الاتماعات كلهم مجتمعون فذلك يسمون مباشرة فليس المباشرة المسندة إلى شخص واحد وريفة السببية مستمع إلى شخص صاحب وإنما تستمع إلى أشخاص والدليل على ذلك أن أمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتلوا الشخص في البيئة قال رضي الله عنه وأرضاه قودته المشهورة والله لو تنارأ عليه أهل الصالحاء لقتلت ابن بي فذل على أن في فيما يقضي إلى الزهوء والقتل يوجد الضمان وعلى هذا الاغتمع التماعات الستماعات و التماعات الملاشرة فإنهم يضمنون لكن هناك تفتيش في قوة التالدية و في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبق لا يعلم بالقتل قال له اذهب و احبر سلام و هم يريدون قتله فأحرم القلقين له اذهب و احبر فذهب و احبر العطير, العطير شخص وضع السم في عبدالله أن عصير سبب القتل وإخبار العصير سنضم بالقتل لأن هذا الساقل الذي يحمل العصير لا يحلم أن العصير مسموح وجاء وقدم ودي الشخص فقام شخص أخذ العصير وشرابه فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأن الكأس ما تحرك في نفسه والذي أدخل هذا الساقل إلى جذب الشخص المفتول لكن هذه المباشرة لا تؤثر لأنه لا يوجد إسقاط الساقلية لأن هناك قط بالقتل وهناك القتل فحين إذن الحامل الشراب وما لم يعلم فقط السببية وبقي السببية ربع السن فتسقط المباشرة وتسقط السببية بجوارها وتعمل السببية السادقة وهي وقت السنة في المعاصير والجرار بالفعل أو بالسبب المغلق للزهور هذه كل المساة قد مفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجنائي قد تقع السدوبية المباشرة في الأموال يعني في بعض الأحيان بناء العنائق والنهن التي تكون في الخلابة والإيجارة والسدادة قد تكون ناحية السدوبية وتكون فيها مباشرة وكلها يقصط فيها على حسب وجود الضرر يعني ترتب الضرر على الفئر ومذلك تقولون المباشر هو الساعد الذي يفضي إلى الضرر بفئره بحيث المفعله هو الذي أفضع إلى الضرب مباشرة كالتحريق ومثل الغرق للأخذ شخصاً فغرقه ثمانا لأن هذا التغريق مباشرة ومثل إيقادة نار التحريق هذا الحق نشر هو الذي قتل والتغريق هو الذي قتل فهذا كله يرتبر مباشرة وأن السببية فهي وسيلة تفضل إلى الضرب يعني ما ترتبر فيها يعني كالمباشرة والمباشرة البعد وأنها هي واقفة بين الحائل وبين الضرط المتركب أنا في إذن الله كلا نحاوله ثابت الله صديقي شيء إجاء الحديث إن بهذه الزهادة أواب كأواب في الطيب فلو أكذت الزهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل هل يرمن صاحبها أم أنها تلحق بالعبور؟ إذا حاجب بعيد و... يعني خرج عن طوع سيده ومالكه كان هذا القديم، البعير وهذا من عظيم آيات اللاعز الوجب، يقوله الطفل الصغير لكن لو هذا البعير قد لزعت قرية لكاملها وعلى خامة القديم يعني خاصة في الغرب تكون يعني المراحي فإلى هذا البعير ربما يقتل الأشخاص ويكتل من تلكات فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابدا كأوابدا وحش فما ندى منها خصم عوديه هاحلة هذا الحديث صحيح وهو حديث الراحة رضي الله عنه وعنظاه وصببه من كانوا في السفر العملي صلى الله عليه وسلم فهاز بعيد وفر فقام رجل وأخذ سهلا ورمى بهذا السهل فعقر بعيد فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد الوحش فما ندى منها يعني خرط تصنع به هائلة فالمسألة التي في الحبيث يعني في الحقيقة ليست هي مسألة لأن المسألة التي في الحبيث إذا كانت عندك مهيمة باجلة يعني من الحيوانات الأريفة فالحيوانات الأريفة التي تحقل كالإبل والبقر والغلم والدجاج والحمام والأطافيض يجب عليك التبكير بالدبش والنحة بالدبش والنحة بالنحة بالنحة والنحة في الذب ومحة الذب في مريض ومحة في مريض لكن لو أجدت أهلا فشرد البغيئ وغلب على ظنك أنك لا تدركه فرميت السهل فضربت بطنك فسقط وماء فهل هو ميتة للمكلمة الحر المحر المعروف أم أنه يعامل معامل تصفيت عام يعامل معامل تصفيت وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا وإذا صار متوحشا حل أن معانا يكون مجوشش بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه ينتقل ينتقل بهينة في هذه الحالة إلا أنها هدف ولو قتلها مثلا شيئا لو أنها رأينا جملا هائجا وغلب على ظن أنه فرقنا يقتل أطفال أو جملا هائج لحديقة في فيها أطفال أو فيها ممتلفات وغلب على ظن أنه إذا لم يقتل أنه سيطف هذا الممتلفات نقول يجزوا قتلهم لكن لو أمكان عقل هذا الجنب لضبه في الضخط الضبه في الجنب أو يده فإنه يُعطر ولا يُعطر ولذلك قال الله سلم هذا الحديث يُعطر هذا الحديث ما لا يُعطر عن 35 مسألة إن لهذه الحيوانات قوابت كأراب الوحشة منها تسع به وهو الحديث الذي قال عليه الإمام أحمد رحمه الله لعلى الإمام المالك لن يبضعه الحديث وأذراه كان مرحمه الله يعتذر بعض من البعض لا يشهر بعضهم لا خطأ بعض بعضهم لا يتسبع بعضهم لحل الله ما يشهر لم يتدهر من بغاية يحضر حق أخي أخي محمد الله ورحمة في موادها فالحقنا لهم غير خزايا ولا مرسولين الله تعال ضيدة الشيخ إذا قام للأفصال بإثلاف السيارة كلها أو بعض أزاعها فما حب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى عالم أصلاح فيه ومعنا أما فقد تقدم معنا في النجة الماضي أن عند الصبي والمجنون خطأ وبناء على ذلك لأن الأطفال إذا أدقوا شيئا وجب رمانه وتسقط عن المؤاخذة في عقوبة في كونه مجونة سن المؤاخذة لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام الصبيل حتى يحتني هذا يدل أنه أنهم لا يؤخذوا ولكن لا يعني هذا أن أنوال الناس تبهى الهدف لأنه يجب رمانهم من أنوال السريان وبتخطير للآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل منظرم في هذا الإفلاق وينبغي عن الوالدة من يستشعر من سريع عن نوال الله المالج وكذلك الوالدة عليها أن تتق الله لذلك أبنائهم وأن يخاف الله عن الأبناء. وكون بعض الآباء يتقرأ ويقول هذا صبي هذا جاهل هذا لن يجيه أمن الله له وجده لم يفقض ابنه فليعلم أن الله سينتقل منه وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه وتشقيه سنة والآخر فإن أموان الناس لا شك أنها مضمونة وفقوقهم غير ضاعية والله جل جلاله من فوق السبع السماوات يقول عن المال الذي فتنة القلوب به يسألكم مو عظيفكم تبخروا ويخرج أضغانكم يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فرضى عن المال أن يخرجوا ذكاثا من هذا الشكل فيه اتحاف لهم لا حطر منهم الجهد لله البخر وحطر منهم من المتلاء وقد يكون سبب في غضب الله عزيزه ويخرج أضغانكم هذا إذا كان الله الذي هو مالك الخلق ومالكه فكيف إذا كان المخلوق أن يعتدع التساهل في فرق الأولاد الناس من ذلكاته في سياراته في بيوته أو يستدون المرافق العامة التي يرتفق بها الناس وينتفعون بها خاصة الأوقاف مثل السلاجات التي يشرب منها الماء وما في استراحة في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبث عنه الحديث الصحيح أنه قال لأنا الله من غير في صن الأرض وفي منارات الأرض قالوا الولماء منارات الأرض هي العلامات التي يستدل بهم الثافر أثناء مسير فكيف بمن أثلف عن الناس سطاءهم وشراضهم وأثلف عليهم أماكن راحكين فالضارف هذا العظيم ولذلك تصيبه اللعنة فهم بغي على الأعذاء أن يحفظوا أبناءهم وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور والوالد الذي يحفظ أبناءه متاه عن الذي يذره في ضياع حقوقه ونيته والذي يتساهل في شبر أولاده وضريه لا بد ان يؤتين يوم الذي يرهنه عند وجل في ولده ما يكون سببا في مدنه وامه حينه لا يمكن نجمه وامه ولهذا الاداء الذي يذره الطمع في ابنائه صغارا يجنون عاقبه هذا التدريب وانكبار وينشا اذ المستهتر بحقوق ابيه مضيئاً لجرد مفجئاً في والواجبات والمقاط عليه تجاه راهده لا يشترمه ولا يقدره ولا يرحمه في ظرف ولا خلق الله نشاء ونعطاعة الله وحبوده من الصفر أن يأمره بالصلاة ويأخذه بيده من الصلاة فيسلح الإجداء من تحت طلع أبيه فمنذن عمّة الغارب وهو تحت أمّي أبيه يأمره بالصلاة فإذا فعل ذلك ووحّى لله يدد من حق الماء لم يمت ولم يخرج من البنيا حتى لقر الله رعيمه فيه حياً وميتاً وقر الله به عنه حياً حينما راه المشيط والكبر فاعده الأمن دقلينا الحاجات سيطر جبير الله من الكربان إذا قال له يا بني اتق الله رعب الفرائص ومخشف الله عز وجل يجبه سامعاً مبيعاً محباً يخيرنا وأما ما تطرد جمعين وهو في قبله وفي آخرته الدعوات الصالحة لأنه ينشأ الإبن مرخياً ضاغاً لهذه والعكس بالعكس فالتساهم في الأبناء والبنات وطريق حقوق الغياب وترك الخبر عن الغارب باسم عدم ترقيد الإبن وباسم عدم التضييق عليه والله يؤمن الضيق وكل الضيق في هذا السهفار والضيق كل الضيق أن يرسل هذا الإبن كالفرس الجنوب الذي لا عمان له من أجل أن يفسي بأموان الناس ويترفها فاليوم يسجد أموال الناس خارج البيت والردن يسجد المالك داخل بيتك وكما أغرب الناس يضرب بحبيه وبأمه وبإخوانه وأخرانه ورداده يقوم بالنفسية التفدع إلى أخذها فالإبن الذي ينشأ على أموية الناس في المالك يأتي اليوم الذي يؤمن نفسه في المالك ويؤذي والديه كذلك فعلا والد الذي يقتصد الله يحضر أبنائه وإذا جاءت الشكر من الجار أو جاءت الشر من أخيه المسلم أن ابنه فعل تتبأ لالك وتخرى خيه وعاقب ابنه وزجره وعقف عند الفديد الذئين بغير يوقف وإذا فعل ذلك كان فيه الخير له ولولده وللناس جميعا وإذا تفعل الناس لهم تكون فتنة ويكون الشر العظيم وعذل على الوحيد أسأل الله عن أعلم أن يهدي أبناء المسلمين تعالى يا رسول الله قدرت الشريخ لي تقول كنت في يوم من الأيام وعيدت طعام وكانت لي كتلة صغيرة كلكي فوضعت عندها كتلة كطعام لتلعب فيها وتنشغي بها حتى أكمل عن الطعام فتأخرت عنها فعدت وقد حاولت القتلة بلعى السفرة فاختنقت وناست فماذا عليني لذلك الظالم؟ بلعى السفرة بلعى السفرة بلعى السفرة لا شكلنا هذا في تقصير ولذلك المواد التي تقصر الأكياس الأكياس النائمة وأنه يختمع فيها الصبيب لأنه لا أكلم لأن يدخل فيها رأسه الشنط المفتوحة وأنه أدخل أخاه وأغلق عنه ماذا يحدث ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهنان لا شكله يجب الغمان على هذا يجب على المرأة أن الشرقين تتابعين إذا لم يمكنها العزل لأن هذا قائل الخطأ لأنهم يقولون إذا عاطف الأم أشفاء هلاك إبنية لفرقها عندما ينجب الضرار الضرار للهلك الغراء الهلك راقبة فإنها تضمن حتى إن الطعام ترك الطفلة عند الطعام خطأ وتعرض من ذلك أن تقول من أجل أن تعدخ بالطعام الطعام ليس محمل من أبد ليس بشيء يعد فيه والذي يدرك ابنه أو طفلته عند طعام من أذن أن يعبد فيه فلو داسه في قدمه ولو أثلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثنه لأنه راضي لهذا الفعل وهي يقول لي أسفالي ولذلك لا يجنب هذا لأنه من تتق الله أي رجل والذي يظهر في مثل هذا أنه تدخل أشياء القافلة مثل النايلة الشفر عن الكورة ومثل الأكياس التي يخدمتها في ومثل ترك الأبصال بجوار الشفرة أو تبهم بجوار الآبار وأوفركم بجوار فرقة السباحة أو نحن ذلك التي لا حاجز دون مراقبة وبتابعة فللي يظهر أنه يوجد ما ذكرناه بالله تعالى صلى الله عليه وسلم